ファンはあなたの名前を知っていました。 فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما واما الجدار فكان كأن يبلغ ه اسماء ا ل ز ه م ا ر ح م ة م ن ربك وما فعل ذلك تاويل ما لم تسطع ت عليه صغرا ويسالونك w a n e a r the ones who a h s w h e حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها ت غ ر ب Yeah. من من و して私 م ちはこのように私のことを知っていることについて話を聞いていること حتى اذا بلغ مقلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خبرا ثم أ س ب ع سببا 私は私 ع ことは ن も言えないけど、私は何も言えない و ど、私は何も言えない。<音> حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا ああ、oh. y e h、uh... وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Why are you- وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء موسوعه ا ل ا ي س ت ط ي ع و ن س م ا ف ا س ب ا ل ذ ي ن كفروا ترين اعمالا الذين ضل سحيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون All Cool. <laughs> どう لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي you、mm -hmm. 「なぜならば」 فمن كان يرجو لقاء Thank、oh. y o